الهم تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحمه للمحسنين الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وهم بالاخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون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 هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلال مبين ولقد أتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وما كفر فإن الله غني حميد وإذا قال لقمان لبنيه وهو يرعه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووَصَّينَا الْإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أَمْمُهُ وَهَنًا عَلَى وَهْنِهِ وَفِصْتَ صله في عامين وفي صاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُما فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يا بني إنها إنتك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأث بها الله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 وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ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 وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم